نظم العقيدة الطحاوية للشيخ محمد بن الدناهج وجدي الشنقيطي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 الله واحد وقادر ولا ربا سواه لا شريك مسجلا لا مثل أول وآخر بلا بدء ولا نهاية جل على وكل شيء هالك إلا العلي والعجز عن إدراكه أمر جلي حي ولا يموت قالق بلا حوجا وقيوم ورازق الإله مميت بعث صفاته اتصف في آزل وآبد بها أورف وهو السميع والبصير والقبير يحتاجه القلق بأمره يسير ويعلم السر وأخفى قدر أقدار أرزاقا وأجال الورى أمار بالخير وعن شر زجر وهوا يغرر فاعلا لا من حضر بعدله قذال عذب ابتلى بفضله نصار أسعد الملاء لحكمة جليلة هداء ضل لله لا انتا ولا, ولا ضد اجل ولا معقب بالحكم الا يشاء ولا يرد ما قضى وي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 وهوى لتأويل عن الكفر يوزن وهو معجز كلام الخالق منه بدا من دون كيف حقيقي أنزاله على نبي الرحمة لهدي إصلاح يوم من الأمة ورؤية الله لأهل الجنة حق بلا كيف بدون مذيتي بلا تأول ولا توهمي وثق الحديث والكتاب المحترم وَلَا تَوْمَ فَهْمَ الَّذِي الْعَقْلُ قَصُّ عَنْ فَهْمِهِ فَذَاكَ الْشَّكِّ يَذُوقُ وَنَزِّهِ الْحَقَّ عَنِ الْأَغْرَاضِ جَلَّ عَنْ جِهَاتٍ عَنِ الْحُدُودِ وَالْمَثَلِ وَهُوَ بِأَحْمَدَ سَرَّ بِلَمْ تِرَاقٍ وَأَمَّا لَنْ بِيَأَكُلَنِ إِفْسَرَ يَقَاضَتَ بِ شخصه ثم عرج إلى السماء كما يشى ثم قرج من بعد أن أوحى إليه الله جل وبالغ المقام العلاوى وصل وحوضه عنه يذاد الفاسقون من ذاقه لا يوم أدهرى يصون وبالشفاعة لأهل المحشدين قد خصه الله كما في القابل وافتتح الجنات إذ أرض العلي وبعده كل نبي وولي والله قد أخذ كل البشر في عالم الذري بعهده السري وهو على الدين الصحيح فقرى كلا وقرن المسلمين أعذرا كرامة الولي حق وكفرنا في الوجود.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 وعرشه ترفعه ثمانية كرسيه فوق السماء العالية وهو غني عنه وعن خلق على أن درنه نفع يطيقه الملاء واتخذ الخليل خلا كلما موسى له الهادي رأى تكلما من نوره قد طالق الملائكة لأمره هياءهم لذلك بوحيه قد نازل روح الأمين في كتب إلى جبار المرسلين والمؤمن المسلم من قد صدق محمدا والتازم الوحيات قا وهو تصديق وإقرار بما من الحق على الهادي نزل كالجزم بالله وبالملائكة وكتب ورسل كذلك واليوم الاخير وما في حشره وقادر وخيره وشره لما قد تضر معه المعصية وبالذنوب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 من قبر المطيع من جناد ومن كر نكير جل يسألان والكاتبون الحافظون شهدا وما لك الموت إذا حن وذا والبعث والجزاء والعرض الكتاب كذا الصراط والبوازين الحساب ما الحشر الراهي بال الأعظم تفضي إلى الجنات أو جهنم مخلوقتان لا فناء لهما بفضله وعدله ملكوهما خليقة قبل الخلائق وكل إلى الذي كتب يمضي لأجل أشهرات ذي الساعات يخرج المسيح الأعور الدجال ثمة المسيح عيسى ويأجوج ومأجوج ودابة على كل فترسل الصواب والشمس من مغريبها إذ تظهر تغلاق توبة ولا تقدر ووف طاقة يكلف البشر كصحة وسع تمكن ظهر من قبل فعل وهو لا يكون دون توفيق الجلال في الذي يكون والفعل خلق من إله قادر يكسبه العبد بفعل ظاهر دفن صلاة حق موت المسلم ولا تقل في أحد غير المبين وطاعة الإمام والأولاة حق إلا إذا الأمر بذنب لا تحق وبغض الفسق وذي الكفر أمر به وبالحب لصالح البشر والصحب بغضهم فسوق وانفاق. وحبهم يرجى حسن الفرا وعصمة جماعة وسنة وكذب العراف والكهنة ولنبيا أفضل من ملائكة قد قردموا أو حول عرش سالك والصالحون بعدهم كالسلسل صديق فهروقوا وأثمان وعلي تتمت العشرات ثم البدريون وأوحد وبيعات والصادقون أما النساء فمرأة آسية قديجة فاقمة عائشة وأمهات المؤمنين الطاهرات وصفوة البنين منه والبنات والتابعون واهدات الأمة من سبهم حذا طريق الخيبة والدين الإسلام ولا دينا سواه يقبال والفضل جميعا قد حوا رتابه الإسلام لما نوراه أو تعبد الله كأنك ترى وكل ما يمطل علي عبادته قصدا وفعلا أو دعاء يخبت فالحمد لله على الإيمان به صلى وسلم على الهاد النبي وآله وصحبه والصالحين والتابعين العاملين المفلحين